لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلئ المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 سِدْرٍ مَّخْدُودٍ وَطَلْحٍ مّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ شاء فجعلناهم ابكرا عربا اثرا با لاصحاب مِنَ ثله من الاولين وثله من الاخرين واصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 114. في سموم وحميم 115. وظل من يحموم 116. لا بارد ولا كريم 117. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين 118. وكانوا يصرون على الحنث وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين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 فَشَارِبُونَ عَلَيْهِم مِّنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمَنُّونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ نحن نحن الخالق نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشئه الاولى فلولا تذكرون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 فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ الْمَجُونِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّمْ تَكُن لَّهُ عِظَمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم ان انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلق وَأَنْتُمْ حِلٌّ إِذْ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا لَئِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْضَعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ